والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم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 ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولا يُبَدِّلُ اللهُ سَيّـئَاتٍ حَسَنَاتْ فَإِنَّكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيّـئَاتٍ حَسَنَاتْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا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 وجعلنا للمتقين إماما أولئك يج